إنا أوصلنا نوح إلى قومه أنadir قومه كمن من قبله إلى أجل, إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون.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 إنه كان رفكا يرسل السماء عليكم ندرى ويمددكم بأموال وبنين ويجعل اذَ قَالُوا قَدْ جِئْنَاكُمْ بِآيَةٍ وَأَلَمْ تَرَ كَيْفَ قَلَّطَ اللَّهُ سَمَاوَاتِهِ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا وفجا وَنَزِدِ الْظَالِمِينَ <سؤال> إِلَّا ظَلَالًا مِنَّا خَطِيئَاتِهِمْ قُلِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا وَقَالَ لا تذر الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذر يضل عبادك ولا يلده إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ورَبَّ بَيْتٍ آمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ البينة. رسول من الله يتله صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفوق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءته البينة وما صين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القنيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها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 مات عجل تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورغوا عنه ذلك لمن خشى ربه الله أكبر